بوك تو شش اسغي ستة عشر ستة عشر عنوت هشنا ومزغ هافير فصول السنة والطقس فصول السنة والطقس النط ش هذه هي فصول السنة هذه هي فصول السنةيت الرب الصيف ال الصيف استظ ف الخف واء الخريف والشتاء أكايت حم الصيف حار بكايت زغاحت الشمش في الصيف تصطع الشمس في الصيف تصطع الشمس ك نحن وهظم لتيل في الصيف نحب الذهب تنزح في الصيف نحب نذهب تنزف كاءاءبار بخف يغد شج و جشم في الشتاء تج أو تطر في الشتاء تمثلج تطر بف نحن وهظم شائر ببعيت في الشتاء نفضل البقاء في البيت في الشتاء نفض البقاء في البيت الج الج ي ج ت تطر هو ن الج ع الج عف اشف حم الجف الجاف الشش زاح الج م الج مشمس ظ نيم الج صاف الج صاف ما زجها الير هي كيف تق اليوم كيف تق اليوم هي ك اليوم الجوبرد الوم الجباررد ح اليوم الجوداف الوم الجاف؟